بعض الأغاني ترفض لا تطربوا فإذا استفذتكم أغاني يغضبون يا مقيمين على خرائب منزلي تحت الخرائب نقمة تتقلبون لا سحرة لا سحرة إن متقرنات الأبكم ومحت الرنادي حرائق تتضرر. أجد إنه جائر الجماهير الفلسطينية. إنه صوته الصارف وغربها المعفظ. إنه بيننا الجائر الكبير فنيه الدوصل. والأخوات حين راجعوا قصائد الأخيرة وأعلم ربما قصائد عشر سنوات اكتشفوا بروح ان شعرنا بأغلبيته هو شعر مراسم رساء وإسرار على المزيد من التضحيه ثم رثاء ثم إسرار على مزيد من التضحيه إنما هي حال تحول وآمل أن يأتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه شعراءنا أن يكسبوا للفرح للحياة للولادة أسوة بشعراء الشعوب الأخرى ما علموه منها راشد حصير ومحمود درويش كان بالنسبة لي ليس مدبر زميلين فائرين تعلموه ماذا حدث لراشد ولعلكم تظهرون انني ناقشت محمود يوما تركنا انما ان يصارع حتى بيروت أن يفتح النافذة في بيروت ليرى ثباتا إسرائيلية مثلا غير معقولة ومساله غير قابلة للنقاش التقيت محمود في أثناء الحرب هنا سمعنا نحن يكون بعضكم قد أيضا ايضا انه قتل وانه اعتقل والى اخره فشاركنا في ندوة شعرية في لندن وسأل الجمهور سالني ما مشاريعك الان قلت لدي مشروع وأكمله مشروعي كان ان اتاكد من ان هذا الشخص حي او ميت ما هو حي مثلا شكرا لكم انا عائد الى بلادك رساله محمود ما هي مشاريعك الان قال انا ابحث عن حاقد وعلق عليه ثيابي القصيده تغريبه الى محمود برونو لبيروت وجهان لبيروت وجهان وجه لحيفة ونحن صديقان سجنا ومنفر لبيروت وجهان وجه لحيفة ونحن صديقان سجنا وغنفا قطعنا بلادا وراء بلاد وها نحن في تعتعرات الجوار نعود وزاد المعاد عناق سريع بباب مطار أكان اللقاء ارتذارا أكان الوداع بدون كلام نمد اليدين وينيب يا عين لا الليل ليل ولا العين عين يفرقنا العالم اليعربي ويجمعنا العالم الاجنبي ونبقى اجانب في العالمين نبقى اجانب في العالمين ويبقى رحيل مع الريح من منزل بالجليل الى الريح في فندق الغامض يعانق فيه القتيل القتيل بدون سلام بدون كلام تقبل في عنق قلب امك ورب اخ لك ألقي بهمي على صدر همك ونبكي ونضحك في غربتين أتسألني كيف حالي وأنت جواب السؤال عذابي كل ومودي قبل بلا جفتين ذهبت بعيدا وعدت وحيدا يدمتم فيها عجوز حقود متى كيف اين متى كيف اين لننظم وجهان وجه لحيره ونحن رفيقان خطبا والفا للندن وجهان وجه لحيفا ونحن رفيقان خصما وانثى يؤرخنا الحب والموت في دفتر الارض تغريبه للمهاجر وتغريبه للوطن ونفضي باسرارنا للقباب وننقص احزاننا في القناطر ونطلق من جرحنا عن دليبا يزلزل صمت الزمن ونعزل بالدمع خذ المجابر أتذكر أتذكر برعا سهيا رضعناه دون سهيا وزيتونه غادرتنا كسائحه اجنبيه وعاشقه ما رحمنا هواها وظلت رقيا اتذكر ايام جرنا معا وشبعنا معا ثم جرنا معا وعشقنا معا ثم صرنا سلام عليك سلام علي على الحب يولد ثم يموت سلام عليك ويبعد حجة لكل المغنين أم حزينة وكل مغن مدينة تنام وفي قلبها نزمة وتصحو وفي جرحها غنغرينا ونحن فروق الاغاريب كنا فهل سنكون غروبا الضغينه من الرامه الخائفه من البروة الثالثه الى دمعة بيننا واقفه تقوم على الرمل دنيا وتسقط في الوحش اانكد عنك وتنكد عني لصحراء قاحله قاحله يموت على ساعديها المغني وتتركه خلفها القافله اتخرج حرورية البحر من صدف القراء ام اوصد البحر اسراره وانتهينا نتمتم سخطا متى كيف اين تساءلت في ساعة القفل هل ادركته القذائف مكبا على نبأ في جريدة وهل اخطأته القذائف ليجرب كأسا جديلا على وعده في قصيدة فسألتوا كيف هو الآن غبان جوعان بردان خائف وهل فاجأته القذائف وهل أمهلته القذائف على شاشة التلفزيون أبصرت وجهك في ضوء قنبله مشمسه وكانت بقربك جثة طفله وقصه فله واقواه قتل المحبه والشوق مصبوره آخ ابواق خذي وخوفي تزلزل بالدم ما من سميع تزلزل بالدم ما من مجيب تيوا صاح في سكارى صغون وهول في عموره وكل ابيد واتنيت كفي لوجهك حاولت ان الهمس على شاشه التلفزيون في ضوء طنطله المضيئه وكانت بقربك فتق فتق على وجهها وجه حبي محمد هو الباح يزعى قروباً على تاتة التليفزيون يزعى قروبا ويجلب زند عمر لعل ملازا ببعض الحفر ومت, ومت ومت ومات البتر دميع البتر ومات القبر وراحت تكفنه الريح سرا وتكفنه بهزيم الجزر ولم يبقى من عالم الله والناس إلا الخبر تضايا الخبر وكانت لقربك جثة إلى جنب جثة وفي القلب جثة وما كان بالقرب مني سوى بما يعيني والله لباريس وجهان وجه من جحيطة ونحن سفيقان حلما وتخصى وتعرف قلبي وتعرف حزني ووردة حبي وقيمة ظني وتذكر بيتك في واجل صوتي وأسمع صوتك في صمت بيتي ورب آخر لك فكرت فيك لأني أحب بلادي وفكرت فيي لان البلاد داع الشعر ليست تفكر بالناجحين وليست تفكر بالراجحين داع الشعر كيف يفكر صخم وطين فكرت فيك وفكرت فيك لان الشهيد صديق وفي لبيروت وجهان وجه لحيفا ونحن صديقان سجنا ومنفى للندن وجهان وجه لحيفا ونحن رقيقان حبا وخوفا لفريسه وجهان وجه لحيفا ونحن شقيقان قمعا وعسا لتونس وجهان وجه لحيفا ونحن غريبان نحن غريبان نحن غريبان ما من زمان وما من مكان لماذا؟ لماذا؟ وأين؟ وكيف؟ وأين؟ وكيف؟ ووزن لحيك ووزن اخينا اذا التنين يجي يا ابن الجاهل وبين الصحوة الغثيان والغثيان في الغفيان والغفيان في السكر الثمن دم وبين الصحوة في النسيان والنسيان في السكر الثمن دمك وبين عواقف النسيان بين اراده الجمري اسم الدمق وفي ذري اسم الدمق وفي ذهري اسم الدمق برائحة التراب الساكن المقرور وعصب السلس والسجر المكفن في شقوب النور أشم الدمك وأبطر وجهك المغدور على شباك باط الريح والبطر وفي أرشيف بوليت الدم المهزور، وفي بطرينة البلور وأسمع نفك المسكون بالأطفال والأزهار والنجدة على إيقاع ساعة منذ منزور، وفي خفة قطارات الملائيا، وأسمع المنزور على إيقاع بخ النص من سريان والدتي إلى المدن الصناعية، اسمع ربك المنزور على إيقاع ضخ النص من سريان والدتي إلى المدن الصناعية، وألمح ظهرك المنزور. في ثقب المطارات المحطات المطارات الكوجائية المحوارك المشتور بين السادة السفراء بين النار مشتورا وبين الماء أنت نعيم نعيم بين الأهل